فضيلة الشيخ عطية نشاهد بعض الناس في هذه الأيام يقصر ثوبه ويطيل سراويله فما ترون في ذلك روى البخاري تعليقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت كاثنتان سرف أو مخيله. يدل هذا على أن الممنوع هو ما كان فيه إسراف وما قصد به الخيلاء وإذا انتفى هذان الأمران فلا حرج وقد ورد في ذلك عدة أحاديث منها ما كان أسفل الكعبين من الإزار ففي النار رواه البخاري وغيره والإزار هو ما يستر أسفل البدن ومنه البنطلون والجلباب من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة أحاديث كثيرة في هذا الموضوع والخلاصة أن للرجال حالين حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز وهو إلى الكعبين وكذلك للنساء حالان حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر وحال جواز بقدر الذراع وأن البطر والتبختر مذموم حتى لو كان لمن شمر ثوبه ومن قصر بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر فقال رجل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 محمول على من أحب ذلك ليتعظم به على صاحبه لا من أحب ذلك ابتهاجا بنعمة الله فقد أخرج الترمذي وحسنه إن الله يحب أن يرى اثر نعمته على عبده وأخرج النسائي أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل راه رث الثياب إذا آتاك الله مالا فليرى اثره عليه أي بأن يلبس ثيابا تليق بحاله من النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون إلى الطلب منه مع مراعاة القصد وترك الإسراف هذا وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة والثوب الطويل الذي ليس فيه خيلاء يكره إذا لم يأمد الإنسان اللابس له من تعلق النجاسة به فقد أخرج الترمذي عن عبيد بن خالد أنه قال كنت أمشي وعلي برد أجره فقال لي رجل ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إنما هي برده ملحاء أي فيها خطوط سود وبيض فقال أما لك في اسوه قال فنظرت فإذا ازاره إلى أنصاف ساقين وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جرى توبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن اتعاهده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلا أرجو أن نتفهم النصوص وألا نباجر بالحكم على الشيء إلا بعد الفقه الصحيح والله أعلم